بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد هذا اللقاء الثاني والدرس الثاني في شرح رسالة أصول التفسير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى وقفنا عند تعريف القرآن الكريم الذي أورده المؤلف في المقدمة فقال القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه وبينا أن لفظ للإعجاز الأولى منها يقال المعجز بسورة منه حتى يكون قيدا في التعريف لا مقصدا من مقاصد الإنزال لأن المقصد الأهم من مقاصد الإنزال هو هداية الناس وبيان ما يحتاجون إليهم إليه في أمور دينهم ودنياهم ثم أيضا اجتملت المقدمة على تعريف السورة جميل أحسنت طبعا قلنا أن قيد القرآن الكلام الله يخرج كلام غيره والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج المنزل على غيره عليه الصلاة والسلام المعجز يخرج الحديث القدسي لأن الحديث القدسي ليس بمعجز وبعضهم يجعل مكان المعجز المتعبد بتلاوته فالمتعبد بتلاوته والمعجز يخرج الحديث القدسي لأنه غير متعبد بتلاوته ويخرج القراءة الشاذة ويخرج الحديث النبوي كذلك وإن كان الحديث النبوي لا يرد أصلا في لأنه ليس بكلام الله أصلا وإنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يشترك في الإنزال فقط لكنه ليس بكلام فيخرج الحديث القدسي والقراءات الشاذة قيد المعجز أو قيد المتعبد بتلاوته فيشترك أو يستوي من عرف أو من قيد بالمعجز ومن قيد بالمتعبد بتلاوته وبعضهم يجمع القيدين فيقول المتعبد بتلاوتها المعجز بسورة منه ولا يستحب في التعريف تكثير القيود لأن المقصود من التعريف البيان فإذا وصلنا إلى حد البيان وتميز المعرف نقف ولا نتوسع في التعريف حتى لا يقول التعريف من غير حاجة وإن كان في التعريف أحيانا والزيادة فائدة لكنه لا يستحب في التعريف تكثير القيود وإنما يكتفى بما يتميز به المعرف فإذا وصلنا إلى ما يميزه عن غيره نقف ثم تكلم عن تعريف السورة تعريف السورة قال والسورة الطائفة المترجمة توقيفا وأقلها ثلاث آيات تعلمون أيها الاخوه الكرام أن القرآن الكريم مقسم إلى سور وآيات سور وآيات. فلما عرف القرآن أراد أن يعرف السورة لأن المقدمة هذه تعريف في القرآن. فقال السورة الطائفة المترجمة توقيفا. ايش المقصود بالمترجمة؟ الاسم ترجمة يعني العنوان يعني المعنون لها باسم أو بعنوان ليس المقصود بالترجمة المعنى الاصطلاحي للترجمة. وإنما ترجمت الحديث ترجمته يعني الباب الذي يدخل تحته تراجم البخاري يعني عناوين الأبواب الترجمة يعني العنوان يعني المعنوى لها بعنوان والسورة الطائفة المترجمة توقيفا وأقلها ثلاثة آيات السورة في اللغة مأخوذة من مادة السين والو والراء سوى رأ والمادة هذه تدل على الإحاطة والعلو ومنه سور المدينة والسور بمعنى الشرف ألم ترى أن الله أتاك سورة سورة يعني شرف مكانه منزله والسور سور المدينة سمي سورا لعلوه وإحاطته هذا من حيث اللغة أما من حيث الاصطلاح فلها عدة تعريف تدور حول هذا المعنى طبعا السورة معروفة عندنا لكن لو أردت أن تعرفها لمن لا يعرفها لأن تعريف المعروف أحياناً يستغرق فأنت تعرف السورة لأنك تعرف القرآن وتعرف أنه مقسم إلى سور لكن لو جاء واحد ما يعرف القرآن فتقول والقرآن مكو مكون من سور وآيات تقول وإيش السورة؟ إيش السورة؟ إيش تقول في التعريف؟ فأراد علماء يحدوا السورة بحد ويعرفوها بتعريف فقال هنا والسورة طائفة يعني الطائفه من الآيات المترجمة توقيفا وأقل هو ثلاث آيات قال المؤلف في كتابه الذي شرح فيه الرسالة وش اسم الكتاب يا إخوان نقايه الكتاب وش شرحه إتمام الدراية لقراء النقاية شرح كلامه فقال المترجمة أي المسمى باسم خاص توقيفا أي بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر هذا الحد شيخنا العلامة الكافيجي صاحب كتاب قاعد التفسير في تصنيف له قال وليس بصاف عن الاشكال. يعني المترجمة توقيفا ليس بصاف عن الإشكال يعني في إشكال فقد سمى كثير من الصحابة والتابعين سورا بأسماء من عندهم هذه المسألة هي هل أسماء السور توقيفية أو لا يعني الفاتحه البقره ال عمران النساء المائده الانعام الاعراف وش بعد الاعراف الانفاذ التوبه يونس هود هل هذه الاسامي للسور التوقيفيه سماها النبي صلى الله عليه وسلم او سماها الصحابه يعني هذا في الآيات ما في لكن الاسم هذه الآية في سورة كذا قصد في الشاهد بس أحيانا يقول في السورة, في السورة التي يذكر فيها كذا ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا فيه هناك سور سميت توقيفا وفيه سور لم يعرف بأنها سميت من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وقع الاشكال هنا الذي اراده المؤلف قال وفي ولا يصف من إشكال بمعنى ان هناك صور سماها بعض الصحابه او بعض الصحابه كانوا يسمون بعض الصور باسماء من عندهم لما سئل ابن عباس عن سوره الحشر قال سوره بني النضير وفي بعض الاثار ان سوره سوره براءه سموها الفاضحه فهذا يدل على ان التسميه فيها مجال للاجتهاد والنظر وهذا معنى الإشكال فلو قيل إن السورة الطائفة المترجمة يعني توقيفا بالمعنى العام يعني أنها سميت باسم من الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابة نقول نعم سميت سواء كانت التسمية من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة نقول هذا او لا أما أن يقال توقيفا يعني أن كل تسمية بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحتاج إلى دليل والدليل قد لا يتأتى في جميع الصور قد لا تجد لكل صورة ما يدل على أنها بهذا الاسم فهناك من الصور ما ثبت تسميتها في الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام وهناك من الصور ما لم يعرف ذلك فيبقى أن هناك إشكال في هذا القيد وهو توقيفا وأقلها ثلاث آيات هذا حد للسورة هي طائفة من الآيات بعضهم يقول هي طائفة من الآيات لها مبدأ ومختتم طائفة من لها مبدأ ومختب بس يقول اشكال ممكن تكون قصة طائفة من الآيات في السورة لها مبدأ ومختتم ولذلك أراد أن يعرب بتعريف خال من الإشكالات فقال الطائفة المترجمة توقيفا طائفة ولو قيل هي مجموعه من الآيات سميت باسم خاص لها مبدأ ومختب لكان ذلك مناسبة والمقصود هو بيان السورة فبأي عبارة تعرفت بها السورة فيكون بها كفاية معلوم أيها الإخوة أن سور القرآن كم؟ مية واربعة عشر سورة وأورد في, في البرهان زركشي أورد في البرهان أن قال وبعضهم يلغز يلغز فيقول أي شيء إذا عددته تجاوز المئة وإذا عددت نصفه لم يتجاوز العشرين إذا عددته تجاوز المئة وإذا عددت نصفه لم يتجاوز العشرين ما هو القرآن صوره إذا عددت سوره مئة وعطاعة عشر وإذا عددت إلى نصفه إلى الكهف كم؟ 18 سورة ولا أقل من عشرين وأكثر لأن أكثر الصور في آخر القرآن وفائدة التسوير يعني تقسيم القرآن أن هذا دحيتهم لا شك مقاصد سواء كان في تعلم القرآن في تعليمه في قراءته لان من قرأ سورة شعر بأنه أنجز وتجاوز حدا فينشط للانتقال إلى السورة التي تليها بخلاف ما لو كان القرآن كله شيئا واحدا يعني متصلا فمن تعلم يشق عليها الاستمرار فيه بينما السور تنشط التسوير ينشط أيضا في القراءة في الصلاة تقرأ السنة أن تقرأ السورة كاملة مستقلة فله فوائد من حيث التعلم والتعليم والتعبد لله جل وعلا فقسم القرآن إلى سور ليسهل تعلمه وتعليمه والاهتداء به هنا مساله لم يريدها المؤلف وهي ترتيب السور مساله مشهوره في علوم القران السور المرتبه بهذا الترتيب الموجود الان هل ترتيبها توقيفي ام اجتهادي ما قولكم يا اخوان في هذه المساله يعني اجتهاد من الصحابه ولا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ولا توقيفي واجتهادي ثلاثة أقوال فمن العلماء من قال بأن ترتيب السور كترتيب الآيات وترتيب الآيات بإجماع توقيفي فالسور مرتبة بترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم والموجود الآن هو بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام وطائفة أخرى من العلماء قالوا بأن ترتيب السور اجتهادي اجتهد الصحابة في ترتيب السور ورتبوها بهذا الترتيب وهذا أيضا القول له حظ من النظر وتوسط قسم ثالث فقال منها ما هو توقيفي وهو السور التي ورد ترتيبها النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سبح والغاشية وقرأ البقرة والعمران إلى غير ذلك من الآيات وقال عبد الله بن مسعود في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأمبياء إنهن من تلادي يعني من قديم حفظي فذكرها مرتبة يستدلون بهذه الأدلة على كل حال قال وما لم يثبت فيه دليل فباجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام الخلاصة في هذه المسألة أن ترتيب السور اجتهادي له حكم التوقيفي كيف ولذلك اختلف العلماء في المناسبة بين الصور هل يصح أن تعتبر أو لا تعتبر والمعارضون للمناسبة قالوا كيف نذكر مناسبة بين صورة وصورة اصلا ما رتبت بالوحي وإنما باجتهاد هذه مما ينبني على هذه المسألة أي على كل حال ايش معنى اجتهادي في حكم التوقيفين تفضل ليش من هو الذي اجتهد ورتب في عهد في عهد عثمان فنقول هو في حكم التوقيف لا يجوز احسنت مخالفته لأمره الأمر الامر الاول انه اجماع اجماع الصحابه والإجماع لا يجوز مخالفته والأمر الثاني انه ثابت بالتوقيف اصلا بس بالتوقيف بطريقه غير مباشره لانه من عمل من عثمان وعثمان خليفه الراشد والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إذن هو اجتهادي في حكم التوقيف فله حكم التوقيف فهو مثل المرفوع حكما فهو توقيفي حكما للإجماع عليه ولأنه من فعل خليفة من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بأن نسير على طريقتهم ونتبع سنتهم المسألة الرابعة أيها الأخوة تعريف الآية عرف الآية طبعا الآية في اللغة لها معاني العلامة الجماعة جاء القوم آيتهم يعني جماعتهم العلامة آية ملكة علامة ملكة أما المقصود بها في الاصطلاح أو قل في الشرع الآية قال هي طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل طائفة من القرآن أو قل طائفة من كلام الله في القرآن أو طائفة من القرآن متميزة بفصل أو لها مبدأ ومختب أو لها بداية وفاصله ونهاية يقول المقصود بالفصل آخر الآية ويسمى الفاصلة طبعا الآيات أجزاء من السور، وقد وردت الآيات في بعض الأحاديث في ذكر عدد بعض السور، منها الفاتحة ولقد اتيناك سبعا من المثاني وسورة الملك سورة ثلاثون آية شفعت صاحبها فذكرت الآيات في أحاديث والمقصود من تقسيم السورة إلى آيات كذلك تسهيل حفظها وبيان كيفية التعبد لله بالقرآن لانه لا يصلح أن تقرأ أو أن يقرأ في صلاة أقل من آية وإنما تقرأ آية فأكثر ولي الجري على سنن كلام العرب لأن كلام العرب عادة يقسم ما يأتي جملة واحدة فالشعر له قافية والنثر له خاتمة للجملة والقرآن له فاصلة الآية لها نهاية الكلام يأتي له نهاية فاصلة فتقسيب الكلام إلى جمل جار على سنن العرب والقرآن نزل على سنن العرب في كلامهم فتقسيم القرآن إلى السور إلى آيات أيضا له فوائد كثيرة متعددة تتعلق بتعلم القرآن وحفظه والتعبد لله عز وجل به وترتيب الآيات توقيفي بالاجماع فلا يجوز مخالفته ولا يجوز أن تقدم آية على أخرى في نفس القراءة طيب نسينا في مسألة السور أن نذكر لكم بأن سور صور اقسام القران صور الكريم تنقسم الى اقسام اربعه ما هي من يعرفها يا اخوان اقسام صور القران السبع الطوال لا رتب لا لا لا رتب ايوه المئون وبعد المئون المثاني ثم المفصل ورد هذا في حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام حسن بعض أهل العلم مختلف فيه لكن بعضهم أثبته وأتيت السبع مكان التوراة وأتيت المئون مكان الإنجيل وأتيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل وفضيلته بالمفصل. فالسبع الطوال السبع الصور الطويلة ما هي ست ما فيها أيشكل. فقالت والو عمران والنساء والمائدة والنعام والأعراف وإيش السابعه وين الأنفال؟ من من التوبة؟ ترى أن التوبة والأنفال سورة واحدة. فتكون عدد الصور 113 ما هي 114 قول قليل واستظهر بعض المحققين والعلماء منهم شوكاني الظاهر ان التوبه والانفال سوره واحده ولذلك لم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم للشك منهم وعلى هذا يعني تكون السابعه هي الانفال والتوبه على انها سوره واحده على انها صورتان وايش تكون الطوال لو قالوا الانفال في اشكال لانه ما بعدها اطول منها وهي قليله تعتبر من صف المئين وقال بعضهم يونس قفز هاتين السورتين وقال يوسف لذلك من المسائل التي لم اصل فيها الى نتيجه مع طول البحث هي السابعه ايش السابعه الله يعني صعب انك تجزم فيها ما في دليل فاصل عليها ثم المئون الايات التي تتجاوز ال وهي بعد السبع طوال المئون من 100 لذلك تضبط بكسر الميم المئون المئين ثم المثاني التي تل السور التي عدد آياتها أكثر من مئة يعني تقارب المئة وسميت مثاني لأنه يكثر قراءته ويتثنى قراءتها ثم المفصل الذي يبدأ بالحجرات أو قاف والأرجح قاف طبعا خلاف الذي يبتدأ, يبتدا بقاف إلى آخر القرآن الكريم هذا ما يتعلق لذلك يبحثون هذا التقسيم في مسائل تسوير القرآن وأقسام صور القرآن ثم تكلمنا على الآية المسألة الخامسة من مسائل المقدمة هي هل في القرآن فاضل ومفضول هل في القرآن شيء أفضل من شيء هل يفضل بعض القرآن على بعض أو لا ماذا قال المؤلف قال ثم منه فاضل وهو كلام الله في الله ومفقول وهو كلامه تعالى في غيره اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كبيرا وله منطلق عقدي أصلا لكن خلاصة الكلام بهذه المسألة أن من العلماء من منع التفضيل بين سور القرآن وقال لا يفضل بعض القرآن على بعض لأنه كله كلام الله ولأن التفضيل يوهم نقص المفضول فلو قلت سورة كذا أفضل من سورة كذا توهم السامع نقصا فيما في المفقود هكذا قالوا والصحيح المعتمد هو ما قرره المؤلف هو التفضيل بين الصور والآيات وما ذكره هو تعليل للتفضيل لكن الدليل على التفضيل هو الأدلة الثابتة الصريحة أي آية في كتاب الله معك أعظم لابي المنذر وبي بن كعب قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب على صدره وقال ليهني كالعلم أبا المنذر فأقره أي آية في كتاب الله معك أعظم فاضل هذه الآية آية الكرسي لا أعلمنك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها ثم علمه سورة الفاتحة فهي أعظم الصور وقل هو الله احد تعجلوا ثلث القرآن فالصحيح أنه يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض ولا يترتب على هذا التفضيل نقص في المفضول بل فيه إثبات الفضل للفضل وكلها في الغاية من الفصاحة والبلاغة والفضل لكن هناك شيء افضل من شيء حتى صفات الله اليست صفات الله صفات كمال كلها ومع ذلك فتفضل بعض بعض صفات الله على بعض اليس عفوه عفوا ورحمته افضل من غضبه وانتقامه ولذلك نستعيذ بالله منه وبمعافاته من عقوبته وبرضاه من سخطه هل رحمه الله كغضبه وسخطه تلك أفضل من هذا وكلها كمال وكذلك القرآن بعض صوره أفضل من بعض ولا إشكال في هذا وقد قرر هذه المسألة أحسن تقرير وبينه أفضل بيان الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة لطيفة انصحكم بقراءتها مليئة بالدرر والنفائس عنوانها جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن يعني ليش قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ما وجه ذلك فتكلم في هذا الكتاب رسالة مطبوعة مستقلة موجودة ضمن المجموع البتوى تكلم عن هذه المسألة وبيّن الصواب فيها وأنه لا مانع من تفضيل بعض القران على بعض والادله الصريحه تدل على ذلك الا في مقام يؤدي الى التنقص من القران مثل تفضيل الانبياء على بعض لا تفضلوني على يونس بن متى لانه قد يترتب على تفضيله عليه إذراء بيونس أو تنقص له ففي هذا الحال لا يفضل مع أنه أفضل الأنبياء وقد أخبر بأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ففي المقام الذي يؤدي إلى التنقص من نبي لا يفضل نبي على نبي مع أنهم درجات وفضلهم الله تلك الرسل فضل بعضهم على بعض لكن في بعض الأحوال لا يقال في القرآن أيضا إذا كان مقام مقام جدال ونقاش وقد يترتب على تفضيل سورة على سورة تنقص للسورة التي يفضل يفضل تفضل تفضل الصوره الأخرى عليها فلا تقل تقول كله كلام الله وكله كمال لكن في المقام العام نعم وعلل السيوط ذلك بتعليم مأخوذ من الأدلة لأن الأدلة الواردة في فضل بعض الآيات والسور تبين بان ما ورد في فضله شيء فله صله بالحديث عن الله فقال الفاضل هو الكلام عن الله مثل ايه الكرسي خالصه لله قل الله لا اله الا هو الحي القيوم قل هو الله احد خالصه لله ولذلك يتعدل ثلث القران كلها عن الله وعن توحيد الله الفاتحه بيان حق الله فهي ليست كسوره مثلا المسج التي فيها الكلام عن غير الله تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب مع انها في باب الوعيد والتهديد التهديد و مال المكذبين من العقوبه في غايه ما يكون من الكمال لكنها بالمقارنه مع الايات التي تتحدث عن الله لا شك ان الايات التي تتحدث عن الله اكمل من الايات التي تتحدث عن غيره من حيث المضمون من حيث المعنى الذي اشتملت عليه هذا ما يقال في هذه المساله المساله السادسه هي حكم قراءه القران بالعجميه كما ذكر عندكم او بالاعجميه وبالمعنى وحكم تفسيره وتأويله قال المؤلف وتحرم قراءته بالعجميه وبالمعنى وتفسيره بالرأي لا تأويله يعني المحرم ثلاثة أشياء قراءة بالعجمية أو أربعة أشياء ثلاثة أشياء وبالمعنى وتفسيره بالرأي هذه كلها حرام ويجوز تأويله لا تأويله يعني لا يحرم تأويله قراءته بالعجمية ما معنى بالعجمية يعني بغير اللسان العربي كما قال في الشرح قراءته بالعجمية لا خلاف في المنع منها طبعا بل هي مستحيلة اصلا يعني يقرأ القرآن بلغة أخرى كان يكون كلام الله يقرأ على أنه كلام الله مستحيل قال المؤلف في إتمام الدراية وتحرم قراءته أي القرآن بالعجمية أي باللسان غير العربي والعربي يا إخوان كان عندهم اعتزاز محمود بلغتهم، وأحياناً الاعتزاز يكون محمودا يعني يترتب عليه المحافظة على الشيء، التمسك به، والمنافسة في المحافظة عليه. فمن صور اعتزازهم بلغتهم أنهم يعتبرون الذي لا يتكلم بها أعمى، وكأنه ما يتكلم. العجمي هو العجم من العجل العجمية من العجم والعجم هو عدم الكلام ما يقدر يتكلم طبعا هي لغة ويتكلم بها لكنها عندهم هي عدم الكلام سواء فوصل من اعتزازهم بلغتهم وافتخارهم بها إلى أن يحكموا إلى من لم يتكلم بها بالعجمي ولو كان يتكلم بس كانوا لا يتكلم ولذلك كانوا أقوياء في اللغة وكانوا يتنقصون من لا يتقن اللغة ومن يخطئ في اللغة وما أحوجني إلى هذا الاعتزاز لأنه يبق اللغة متماسكة وقوية والناس يفخرون بها وهذا من مظاهر القوة والمحافظة على اللغة العربية من مظاهر القوة والكلام عن الترجمة وإفراد الترجمة بباب من أبواب علوم القرآن او في موضوع مظهر من مظاهر الضعف لان الامه لا تتكلم عن الترجمه الا عندما تكون ضعيفه النبي صلى الله عليه وسلم لم يترجم القران للغه الاخرى ولا معانيه ولا شيء هل ثبت عنه بان امر احد ان يترجم كلامه ولا معاني القران هل ترجم الصحابه القران هل ترجم اسلافنا القران لا ولا ترجموا اللغه ولا ترجموا الاحكام حتى يدعون الناس الى الاسلام فإذا دخل بالإسلام أنزموه باللغة باللغه يتكلم اللغه ولذلك ولذلك صار الاعاجب ائمه باللغه لان العرب لان المسلمين تعاملوا معهم بهذا المنهج تدخل الاسلام تتعلم اللغه فصلنا في مستوى من الضعف لا علمنا الناس لغه القران واللغة العربيه ولا تعلمنا لغتهم وإنما اعطيناهم لغه مهجنه مكسره ما تدري وش هذه اللغة اللي نتكلم بها مع العمال عندنا وإيش إيش لغة هي؟ وأتقنوها المشكلة أنهم أتقنوها هم لو كنا نتكلم معهم باللغة العربية يتقنوا اللغه العربية مثل ما يفعل العجائز أحيانا بعض العجائز طبعا ما تعرف اللغة المهجنة هذه تتكلم لاجتهال العاميه فتأتي العاملة عندها في البيت فما تعرف تتكلم العجوز هذه إلا بلغتها المعروفه فتصير هذه العاملة تتكلم بلغتها هذه بلغة الحب. ونحن العمال عندنا يتكلمون بلغة مهجنة لا لغة عربية ولا لغتهم ولا لغة ما تدري وشي ضعف لو كنا نشاهد أن العرب لا كانوا كان يتكلمون بلغة عربية على طول فدخل الناس في الاسلام وتعلموا اللغة ومن صور ذلك أنهم قال وتحرم قراءة القرآن بالعجمية لأن قراءتها بغير لغة العرب يذهب يعني شيئا من أهم خصائصه هو اللغة أنه بلغة عربية ولذلك قال لأنه يذهب إعجازه من إعجاز القرآن أنه نزل بلغة عربية من أعظم صور إعجازه يذهب إعجازه الذي أنزل له لا يزال المؤلف مصر على له هذا أنزل أو هو صفة من صفاته ولهذا في الأحكام الفقهية يترجم العاجز عن الأذكار في الصلاة ولا يترجم عن القرآن له أن يتكلم الأذكار له عند العجز طبعا عند العجز حتى الأذكار ينبغي أن تقال باللغة العربية سبحان الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى لكن لو عجز ما استطاع نقول قل معناها بلغتك أما القرآن فلا حتى إنهم قالوا من عجز عن تعلم الفاتحة ما يقرأ معناها في الصلاة وإنما يكبر ويسبح لأن القرآن لا يؤدى بغير لغته، فتحرم قراءته بالعجمية وبالعجمية، وبالمعنى، يعني أن يعبر عن القرآن بمعناه، فيقول قال الله تعالى فيما معناه، ما يجوز، مثل الحديث احيانا ما هو أنت تنسى لفظ الحديث، فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه. او تقول الحديث ثم تقول او كما ورد مع انك نسبت القول الى الرسول عليه الصلاه والسلام لكنك لما عجزت عن حفظ لفظه اوردت معناه اما القران فلا لا يجوز ان تقول قال الله تعالى فيما معناه ولا او كما قال الله يا تاتي بالايه على وجهها او لا تنسبها الى الله فتحرم قراءه القران بالمعنى قد يقول قائل إنه ورد في بعض الآثار الترخص في هذا خاصة في الأحرف السبعة وأن الأحرف السبعة هي تعدد الألفاظ والمعنى واحد يعني ذكر المعنى وهذا المعنى الذي عليه المحققون والجمهور أن الأحرف السبعة تعدد الألفاظ والمعنى واحد يعني كانوا يؤدون بالمعنى فنقول يؤدى بالمعنى لكن كما أنزل لأن المعنى نزل ايضا المرادف نزل اقرأوا كما علمتم هكذا أنزلت فالمعنى الذي كانوا يقرؤون به في الأحرف السبعة نزل وليس باجتهاد من أحد واضح لأنه وجد ممن لا علم له في هذه المسألة ولا بمعنى كيفيه قراءه القران لا يجوز قراءه القران بالمعنى الم يرد في الاثار قلت سميعا بصيرا سميعا عليما اليس يعني بالمعنى واحد يعني الله هو السميع العليم هو السميع البصير نقول هذا ورد فيما انزل فكان قد نزل بسبعه احرف لكن بعد ان استقر القران وثبت على ما هو عليه لا يجوز ان يقرا بالمعنى بل لا بد من قراءتي كما انزله الله اقراوا كما علمتم قال وتفسيره يعني ويحرم تفسيره بالراي لا تاويله ايش فاهم من هذا كم المغرب عندكم هنا متى ساعكم يهدق معنا وقت هايم أخوان. يشترفهم منه يعني التفسير بالرأي حرام والتويل جائز. يعني هناك فرق بين التفسير والتويل. ما هو التفسير الحرام؟ الرأي المحب. طيب التويل هو يعني أنك تفهم من كلامه أن التفسير بالرأي. هو التفسير بالراي المح بدون مستند ولا معرفه بما قال اهل العلم واهل التفسير في المعنى والتاويل هو القول في بيان المعنى بعلم واجتهاد يعني مبني على معرفه باصول التفسير هو يقصد طبعا لما نتكلم عن مقصود مؤلف ايش يقصد نشوف شيء يقصد نفسه ممكن تحمل كلامه على معنى لكن اذا كان المؤلف نفسه قد صرح بمراده فان تقول مقصود المؤلف كذا وهو صرح بمراده في في, في في في الاتمام في اتمام الدرايه المقصود بالتفسير هنا الجزم بان مراد الله كذا من غير بينه ان تجزم بان مراد الله كذا برأيك، فهذا لا يجوز وحرام، وهو الذي قال عنه شيخ الإسلام في مقدمة التفسير والتفسير بمجرد الرأي حرام، والمقصود الجزم بأن مراد الله كذا. أما التأويل. فهو الاطلاع على ما قيل في الآية من أقوال ثم ترجيح أحد المحتملات فتقول تأويل هذه الآية قال فيها ابن عباس قال فيها مجاهد قال فيها عكرمة قال فيها كذا تأويل هذه الآية هي قول مجاهد هو كذا أو هو يعني ترى الأقوال ثم ترجح أحد المحتملات فهذا التأويل هذا المقصود بناء على ما أورد هنا ويفهم من كلامه أن التأويل غير التفسير ولا لا ويحرم تفسيره لا تأويله إذن التأويل غير التفسير أما من الناحية من ناحية الدليل ومن ناحية التحقيق فالتأويل يرد ويراد به التفسير ويرد ويراد به بيان حقيقة الشيء فهو مثل التفسير في معنى ويختلف عنه في معنى ولعل هذا قد مر عليكم او سمعتموه كثيرا في بيان الوقف وتفسير قول الله تعالى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم على الوجهين في الوقت والابتداء فقالوا ان التاويل له معنيان المعنى الاول بمعنى التفسير مراجب للتفسير وهذا استعمال وارد عن السلف عن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة بل كان أكثر العلماء يطلقون على بيان معاني القرآن تأويل بل لو تأملت في الآثار والنصوص لا تكاد تجد ذكر التفسير نادر جدا يقال تفسير القرآن لكن يرد التأويل كثيرا سواء في القرآن التفسير ورد في القرآن في موضع واحد ولا ياتونك بمثلا إلا جئناك بالحق وأحسن إضاحا وبيانا لكن التأويل كثير ورد ورد في السنة ورد في أقوال الصحابة فكان أكثر ما يطلقون على بيان المعنى التأويل وهو بيان معنى الكلام لأن معنى الكلام هو تأويله جامع البيان عن تأويل آي القرآن تأويل قول الله كذا يعني تفسيره فهذا يشترك مع التفسير في الحكم فإذا كان التاويل بمعنى التفسير فله حكمه إن كان بالرأي فهو حرام ولا يجوز بمجرد الرأي وإن كان بالاجتهاد وإعمال القواعد التي ينظر من خلالها في الآيات ويعرف معناها فلا بأس به وأما التأويل بالمعنى الثاني فهو حقيقة الشيء وما آله وما يقول إليه وما يكون في الواقع هذا لا يجزم به إلا بعلم ولا يعلمه إلا الله تأويل الشيء حقيقة وقوعه أو من عنده علم به تأويل الرؤيا وقوعها فالشاهد على كل حال أن مقصود المؤلف هنا التفريق بين التفسير والتأويل وأن التفسير يراد به الجزم بأن مراد الله كذا بالرأي المحر من غير رجوع إلى ما قاله الأئمة وما تدل عليه الآيات والشواهد و يعني من غير بناء على قواعد واسس صحيحه وأما التأويل فهو النظر إلى المحتملات في الآية وترجيح أحد هذه المحتملات بالاجتهاد هذا ما يتعلق بالمسألة الأخيرة من مسائل المقدمة حكم قراءة القرآن بالأعجمية وبالمعنى وحكم تفسيره وتأويله طيب بهذا نكون قد انتهينا ايها الاخوه من المقدمة التي اوردها المؤلف بين يدي الانواع التي ستاتي الان واضح في سؤال او لا لا احكام القران من حيث ترتيله حكم تجويده، الطهارة له، مثل السجود عند التلاوة، أحكام احكام فقهية تتعلق بالقرآن الكريم. لا ليس المقصود بالأحكام مصطلح احكام القرآن وتفسير آيات الآيات الفقهية لا. أحكامه يعني هي الأحكام المتعلقة بقراءة القرآن الكريم ويتكلم عنها العلماء في باب آداب القرآن الكريم وما يتعلق به. هو اعلم بمقصود المؤلف لكن بينا لكم ان القران لم ينزل للاعجاز وانما الاعجاز مظهر من مظاهره صفه ملازمه لله لان الايات لما تستقر ايه القران لما لو سالتك سؤال لما نزل القران ليش نزل ها ممكن الاعجاز لا ايوه ممكن يكون يعني انت لما تستقرئ القران الكريم إن هذا القران يهدي ونزلنا عليك الكتابه بيانا لكل شيء هدى وموعظه للمتقين يعني لما تستقرأ ايات القران نزل للهداية والبيان لم ينزل للاعجاز فالاعجاز اصلا والتحدي ليس مقصودا لذاته اصلا وانما هو بيان لعظمه هذا القران واظهار لمكانته ولعلوه حتى لا يستطيع احد ان ياتي من مثله اما المقصود من انزال القران فهو الهدايه اصلا ولذلك الكتب السابقه ما انزلت للاعجاز فالمقصود العام للكتب هو الهداية والبيان لكن القران تميز عنها بكونه معجزا عاد له وجه ولا ما له وجه نحن قلنا الاولى الاولى ان يقال كذا وقد يكون للمؤلف وجه خفي علينا او لم نعلمه دي تعبيره هذا طيب تفضل الأسماء، التسمية. تقريبا يعني نقول هي هذا لا يلزم بأنها توقي يعني بانها كلها اجتهاديه يجزم بأن بعضها توقفي وهو ما دلت عليه الأدلة وسمي بهذا الاسم لكن مثلا هل تمنع أنت لو تأملت سورة من السور وتبين لك أنها تدور حول موضوع فسميتها بهذا الاسم تمنع يمنع ليش الصحابه كانوا التابعين كانوا يسالون عن بعض الصور فيقول سوره الفاتحه قال لا هي الشافيه سوره برا قال لا هي الفاضحه باجتهاد راى, رأى ملاحظه لا تمنع الا في حاله الغاءك للاسم المشهور لكن لو سميتها باسم اجتهدت انت وتاملت في الصورة ولاحظت انها تدور حوله واحد تعبر سوره البقره وشافها تتكلم حول محور رئيسي وهو التقوى هدى للمتقين واتقوا الله قال هذه سوره الأتقياء من قام بما فيها من حدود واوامر ونواهي فهو من المتقين ولذلك جاءت بالمتقين وتكرر فيها التقوى تقول له لا خطا ايش يعني ايش المشكله يعني في ومن هنا ياتي مساله ان المساله فيها اجتهاد هذه اشار اليها الزركشي في البرهان لا طبعا مع الاتفاق على ان ما اشتهر من الاسامي وثبت هو هو المعروف ولذلك يرد بعض الصور لها اكثر من اسم سوره غافر سوره المؤمن بني اسراء سوره بني اسرائيل محمد القتال الذين كفروا بعض يسمون السوره باول ما فيها بعضهم يسميها باسم اخر فلما اختلفوا دل ذلك على ان المساله فيها مجال للاجتهاد والنظر والتأمر وهو مبنى الاختلاف في أسامي الصور لذلك تجد بعض الصور سميت خمسة ستة أسماء بعضها سميت بعشرة بعضها سميت باسمين وبعضها ليس له إلا اسم واحد فالمسألة في فيها نوع من الاجتهاد ثم غلب هذا الاجتهاد وصار لكل صورة اسم أشبه ما يكون بالعلم الدال عليها وبالاسم بالاسم الدال عليها نقرأ الآن ما أورده المؤلف في النوع الأول المتعلق بالنزول بسم الله قال المؤلف تفضل <تصفيق> يعني فيها شبه بعض الكلام فيه غموض يحتاج الى نبين الكلام ثم نعود شرحه. قال في المكي والمدني النوع الاول والثاني طبعا هو يقسم كل نوع نوع يعني المكي نوع والمدني نوع الاصح ان عندكم ايش الاصح ان ولا ان أو يقال الأصح يقال إن تقدر كذا ماشي لأن إن تأتي بعد القول تكسر على كل حال أحيانا يكون الخطأ مطبعي أصل فنحن نختلف في شيء ما نستطيع أن نجزم هالمراجع المؤلف كتب كذا ولا كذا لكن الذي يعرف أن الأصح أن الأصح أيقال قال الأصح هو أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني نحن الآن بس نقرأ لكم المتن علشان فك رموزه قال وهو البقرة يعني ايش وهو البقرة يعني المدني وثلاث تليها اللي هي العمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال وتالياها ويش تالياها الفتح والحجورات والحديد والتحريم وما بينهما يعني المجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابل والطلاق والتحريم الجزء الثالث كله يقول هذه العبارات ليش لأجل الاختصار والقيامة هنا إشكال لان القيامه بالاجماع مكيه اما انها خطا مطبعي ولا من النساخ ولا انها والقيمة يعني البينه فيها كتب قيمه والقدر والدليل انها قبل ما تدري يعني في والزلزله سيناتي ان شاء الله في تفصيل السور المكيه والمدنيه والزلزله والنصر والمعوذتان طبعا المعوذتان بكسر الواو التش... المعو... المعوذ ما هو المعو... المعو... المعوذتان قيل يعني قول ثاني ان الرحمن والانسان والاخلاص وال... طبعا هي تدخل في ما تدخل في ايش في المكي قال وقيل الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني وثالثها نزلت مرتين ايش معنى وثالثها نزلت مرتين؟ يعني وثالث الأقوال في الفاتحة لأنها الآن صار في الفاتحة كم قول؟ قولان والثالث هذا أنها مكي وقيل هي مدني وثالث الأقوال في الفاتحة أنها نزلت مرتين وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابل والقيامة والمعوذتان مكيات يعني هذا قول ثاني في هذه السور قيلنا مدني وقيلنا مكي طيب أول مسألة وردها المؤلف في المكي والمدني هو ما معنى المكي والمدني؟ فالأصح يعني يدل على أن هناك أقوال في المراجب المكي والمدني فالأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني فالضابط هو الزمان طبعا يا مسألة مساله التفريق بين المكي والمدني يقول العلماء بأن له ثلاث اعتبارات خلاص الآن جهة واحدة تركيز سماعي اعتبار الزمان واعتبار المكان واعتبار المخاطب فاعتبار المكان ما نزل بمكة وما جاورها مكي وما نزل بالمدينة مكانا وما جاورها مدني فاليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم دينكم إيش؟ مكي لأنه نزل في حجة الوداع فينظر إلى المكان والضابط الثاني الزمان وجعلوا الحد الفاصل الهجرة فما كان قبل الهجرة فمكي وما كان بعد الهجرة فمدني وهو الضابط المعتمد وهو الذي قرره المؤلف والثالث وهو اضعف الضوابط المخاطب انه يحكم على السورة بالمدنيه او بالمكية من خلال المخاطب بها طيب وش من المخاطب قال ما كان يا ايها الذين امنوا فمدني ما كان يا ايها الناس طيب واللي ما فيها لا يا ايها الذين امنوا ولا يا ايها الناس ايش ما, ما يصلح الضابط الاخير هذا يعني ذكره اصلا مجرد زياده في التقسيم ولا اصلا لا قيمه له لكن ممكن يحكم به على بعض الآيات أما أن يكون حكم عن فلا لأن هناك آيات كثيرة وصور ليس فيها يا الذين آمنوا ولا يا الناس طبعاً على كل حال الخلاف يدور بين المكان والزمان رجح المؤلف أن الضابط هو الزمان ونحن معه لا إشكال لكن يبقى إشكال آخر ينبغي التنبه له وهو أن السلف كانوا يطلقون المكي والمدني ويعتبرون المكان فاطلاقهم ليس بخاطر بناء على اصطلاحنا واضح فالسلف ما كانوا يتقيدون بهذا القيد قد يقول هذه صورة مكية باعتبار مكان ومدنية باعتبار مكان ولم يعرفوا أصلا ما صلحنا عليه الآن ولا... واصل هذا الاصطلاح ما فكروا فيه أصلا فلا ينبغي أن يخطئ من اعتبر المكان وحكم على الصورة بالمكية أو بالمدنية من خلاله فلا يلغى اعتبار المكان يلغى في حالة واحدة فقط وفي حالة التمييز الفاصل بين المكي والمدني نقول ما الضابط الدقيق في التمييز بين المكي والمدني نقول هو الزمن لأن الزمن نستطيع من خلاله أن نحكم على كل آية وكل سورة أما الضابط المكاني فهو معتبر لكنه ليس بضابط في كل الأحوال لأن من السور احيانا ما لا ما لم ينزل لا في مكه ولا المدينه او لا يعرف مكان نزوله فلا نستطيع أن نحكم عليه بمكي ولا بمدني لكن لا نلغي الاعتبار المكاني في الحكم على المكي السورة بالمكي والمدني لا نلغيه ولكن كظابط في التفريق نقول الضابط الأدق هو الزمان فلو جاء واحد من الصحابه ولا من السلف قال هذه سورة مكيه باعتبار المكان نقول اخطات لا كلامه صحيح ومعتبر والمكان له اعتبار واضح يا اخوان فلا يبنى عليها يعني تخطئه وانما الادق ان يقال في التفريق بين المكي والمدني هو ان ما نزل قبل الهجره فمكي وما نزل بعدها فمدني ثم بدا يعدد ساذنكم سالغي العرض في المكي والمدني طبعاً ذكر المؤلف عندكم بدأ بالمدني لماذا بدأ بالمدني لأنه الأقل الذي يمكن حصره والأكثر مكي وفي قاعدة الحصر يبدأ بما يمكن حصره ويسخل حصره لا العكس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم فماذا قال قال لا يلبس السراويل ولا القميص و... يعني ذكر ما يمكن حصره وترك ما يصعب حصره فهنا بدا بالمدني لانه يصل حصره لانه اقل فقال وهي يعني المدني البقرة هذه مدنيه مدنية وثلاث تليها وهي آل عمران والنساء والمائدة وهذه ايضا ما فيها إشكال إلا النساء سيأتي فيها إشكال انه قيل أنها مدنية مكية لاعتبارات والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال يعني سورة محمد سمى سورة القتال وتالياها سورة الفتح والحجورات والحديد والتحريم وما بينهما اللي هي الجزء الثالث من جزء المجادلة كله والقيامة وقلنا لكم ما فيها من إشكال وأنها إما خطأ من النسخ أو وهم من المؤلف لأن القيامة مكيه والقدر هذه إيش مدنية والزلزاله مدنية والنصر إذا جاء نصر الله والفتح والمعوذتها انتهى إلى هنا طيب ماذا يفهم من كلامه هذا أن ما سواها مك ما سوى هذه الصور مك وهو الأكثر طيب قيل الرحمن ايش الرحمن بناء على كلامنا السابق؟ مكية لأنها لم تذكر كل ما لم يذكر مكي الرحمن لم تذكر إذن هي مكية والإنسان لم تذكر يعني أنها مكيه والإخلاص لم تذكر يعني أنها مكية والفاتحة لم تذكر يعني أنها مكية قيل هذه الصور التي هي مكية قيل هي مدني يعني أن فيها قولين القول الذي اعتمده وقدمه أنها مكية وقيل قول ثاني بأنها من المدني والراجح في الرحمن أنها مكي وفي الإنسان كذلك وفي الإخلاص كذلك وهو رجحان ظني يعني ما نجزم به أما الفاتحة فهو رجحان يقيني يعني أنها مكية لماذا؟ لقيام الدليل الصريح ما هو الدليل الصريح على مكية الفاتحة هذا دليل جيد لكن لا يبنى عليه ممكن يقول واحد ما كانت مفروضة الفاتحة تستطيع أن تجذب بأن الصلاة منذ هرضت كانت الفاتحة رقنا من أركانها الصلاة مرت بمرأة قالوا يتكلمون في الصلاة بعدين منعوا من الكلام كانت ركعتين بعدين زيدت وثبتت هاي مشايخ من يستطيع أن يأتي بالدليل بعدين قالها بعد ما كانت ركبت هي دليل هي دليل يذكر لكن بعضهم يقول ولا يعني ما يقبل ان كان يصلي بس ما هو قطعي بس في دليل واضح يعني سبب نزول تقصد فنزلت هذا في الاخلاص وفي الرحمن وفي الانسان اعتمدنا عليه يعني الرحمن ورد في بعض الآثار بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأها قال إن الجن أحسن مردود منكم إذا لما سمعوا فبأي ألاء ربكما تكذبان قالوا لا, لا بشيء من نعمك ربنا نكذب على خلاف في ثبوت الآثار أكثر الآثار فيها نظر أحسنت في قول الله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم في سورتك والحجر مكيه باجماع وقال الله في سوره الحجر ولقد اتيناك بلفظ الفعل الماضي والمؤكد بالقسم وقد ولقد اتيناك سبعا من المثاني وثبت في الصحيح بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفاتحه هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيتم فهل يقول ولقد عاتيناك وهو ما أوتي ولقد عاتيناك إذن هي نازلة قبل الحجر والحجر مكية فهي مكية ولا شك في ذلك بعضهم يقول انها نزلت في مكة ونزلت في المدينة والقول بتكرار النزول يحتاج إلى دليل وهو خلاف الأصل والأصل أنها نزلت في في مكة واضح والقرائن من القرائن أن الصلاة فرضت في مكة وكان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة في مكة وثالث الأقوال في الفاتحة أنها لزلت مرتين وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف هذه من المدنيات صح؟ من المدنيات المذكورة قيل هي مكيات طبعا قيل صيغة تبريط يعني أنها أضعف مما سبق أما النساء فلأن بعض الآيات فيها اولا هي مبدوءه بايها الناس وبعض الناس يقول ما كان يا ايها الناس فهو مكي ما هو اول سوره فيها فيها يا أيها الناس وفيها ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قالوا نزلت فيما يتعلق بمفتاح الكعبه لما اخذ من بني شيبه ثم اعيد ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات وهذه نزلت في الفتح فقالوا إنها مكية باعتبار المكان نقول هي باعتبار المكان وأما الزمان فهي بعد الهجرة والصحيح أنها مدنية لذلك قيل وأما الرعد فلوجود بعض الأثار التي تدل على نزولها في المدينة وأنها نزلت في شأن رجلين وصابتهم أصائق من السماء جاء النبي صلى الله عليه وسلم والأصل الأثر لا يثبت فهو مبني على بعض الاثار الضعيفه والحديث استدلوا بروايات معينه وردت في نزولها بالمدينه ولا يصح شيء من هذه الروايات اصلا والصف قالوا هي مكيه ليش؟ مع انه واضح انها مدنيه من سياق الايات والقتال وغيره يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون نزلت لما قال الصحابه لو فرض علينا القتال لقاتلنا ف... فلما فرض القتال تكاسل بعضهم او تلقى بعضهم فأنزل الله يا ايها الذين امنوا ان شاء الله سنستعرض لكم بالتفصيل السور المكيه ثم السور المدنيه وما استثني وما قيل من الآيات بأن مدنيه ومكيه يعني مدنية في مكي ومكي في مدني ثم بعض العلامات التي تدل على المكي والمدني والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد